باب مرفوعات الاسماء وذكرنا كلام المصنف رحمه الله تعالى عندما قال المرفوعات سبعة ثم قال وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله وهو النبي والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر إن واخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل مع ان التوابع اغفل قسما اخر المصنف رحمه الله على كل المصنف لما فرغ من الحديث عن الافعال وعن حقيقه الافعال وعن احكام كل فعل شرع الان في الاسماء سيبدأ الحديث الآن على الأسماء وقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات وبدأ بالمرفوعات وقدمها على المنصوبات والمخفوضات لماذا؟ لأن المرفوع له أهمية ولكون المرفوع من العمد لا يمكن أن يخلو كلام من مرفوع سواء كان فاعلا أو نائبا أو مبتدا أو خبرا فاذا لا يخلو من ماذا؟ لا يخلو من مرفوع والمرفوعات التي هي عمد أربع سبقا ذكرنا بيتا يقول ونائب وفاعل ومبتدا وخبر سمى النحات عمدا والعمدة كونه عمدا أنه لا يستغنى عنه لا يمكن أن يستغنى عنه بتاتا بخلاف الفضل هذا الأصل أن يستغنى عنه وقد لا يستغنى عنه كما سبق أن ذكرنا وسيأتي في باب الحال وبعضهم نظم هذه العمد في بيتين فقال يسائلا يا يسائلا او يا سائلا عن عمد الكلام اربعه هي على التمام مبتدا وخبر عن ناقل مبتدا وخبر عن ناقل وفاعل ونائب ونائب ونائب فاعل ونائب, فاعل ونائب عن فاعل ونائب عن فاعل عيد البيتين يسائلا عن عمد الكلام اربعه هي على التمام مبتدأ وخبر عن ناقل وفاعل ونائب عن فاعل قال المصنف رحمه الله باب مرفوعات الأسماء طبعا هذه التراجم سبق الكلام عليها وقلنا بأن إعراب الترجمة واحد ويجر ذيله على كل التراجم الموجودة في الدنيا كلها سواء كان في فن النحو أو فن الصرف أو فن الفقه أو فن الحديث في كل الفنون بجميع أنواعها وأشكالها إما فاعل لماذا لفعل محذوف وإما مرتدى لخبر محذوف وإما مفعول بفعل محذوف وباقي الأنواع هي سبعة عشر نوعا كما سبق أن ذكر سبعة عشر نوعا في إعراب إعراب ماذا كل ترجم قال المصنف إنما الكلام الآن في الإضافة باب مرفوعات الأسماء هنا الإضافة يقول العلماء إما من إضافة الصفات للموصوف فيكون التقدير باب الأسماء المرفوعات باب الاسماء المرفوعات واما ان تكون الاضافه للبيان اي المرفوعات التي هي الاسماء التي هي الاسماء وليس الأفعال الفعل وليس الحرف او ان تكون الاضافه على معنى من ان تكون الاضافه على معنى من اي باب مرفوعات من الاسماء من البيانية نعم فإذا قلنا من الأسماء أي بيان ان هذه المرفوعات في الأسماء وليس في الأفعال وليس في غير الأسماء واضح؟ فاحتراز من مرفوعات الأفعال هذا فيما يتعلق في هذه الترجمة باب مرفوعات الأسماء الإضافة إما من إضافة الصفر أو الإضافة لماذا؟ للبيانية أو الإضافة على معنى من على معنى مين؟ هذا الباب بمفعول الأسماء بناه المصنف كما سبق قلنا على الإجاز والإجاز يتبعه الشرح والتفصيل والتبين فإن كان عن خاليا عن الشرح من الشرح والتفصيل فكان إيش كان لغزا ولا يسمى ايجاز فإذا أتى بشيء موجز ثم بينه ولو بدون توسع يقال له إيش؟ إيجاز وإذا أخلاه من ماذا؟ من الشرح يقال له لغز يقال له لغز باب مرفوعات الأسماء فقوله باب مرفوعات الأسماء كأنه قال باب مرفوعات أين يقع الاسم والذي يتكلم على الآن يتكلم على المعربات لان قال باب مرفوعات والرفع من ماذا من انواع الاعراب وليس من القابل البناء فيقع إذن الاسم معربا في ماذا في مواضع ثلاثه يقع الاسم هنا هنا في مواضع ثلاثه اولا المرفوعات من الاسماء وذكر لها كم موضع ذكر لها سبعه انواع الفاعل ثم ذكر نائبه ثم ذكر المبتدا، ثم ذكر خبره ثم ذكر اسم كان وأخواتها ثم ذكر خبر إن وأخواتها ثم ذكر التابع المفوع هو النعت والعطف والتوكيد والبدل، وإن كان التوابع كما سبقا قلنا لكم مجموع في قولنا نبت دقة نبت دقة فالنون معناه إيش؟ النعت رمز النون رمز الى النعت الباء رمز الى ماذا الى عطف البيان الذي لم يتكلم عليه ها المصنف ثم التاء رمز الى ماذا الى التوكيد الدال رمز الى ماذا الى البدل القاف رمز الى ماذا الى عطف النسق الى عطف النسق اذا فمرفوعات الأسماء التي سيتكلم عليها مصنف الآن ثلاثة أولاً أو الاسم المعرب الذي سيتكلم عليه المصنف ثلاثة المرفوعات وهي سبعة ثم المنصوبات يعني من أنواع الإعراب إعراب الأسماء المنصوبات وسيأتي أنها أربعة عشر نوعاً 14 نوع في المرفوعات 7 انواع والان 4 في المنصوبات 14 نوعا اولا المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى والاسم لا والمنادى والمفعول لاجله والمفعول معه وخبر كان واخواتها واسم إنّ وأخواتها ثم التابع للمنصوب والتابع للمنصوب أيضا النعت والعطف والتوكيد والبدل الثالث من أنواع إعراب الاسم المخفوضات والمخفوضات ثلاثة على قولي أرجم هو إما مخفوض بماذا؟ بالحرف وإما مخفوض بالإضافة نقول بالإضافة لأن هذا هو المشهور وإلا فالأفضل أن نقول بالمضاف لأنه ان ذكرنا أن العلماء تكلموا على عامل المضاف إليه من الذي عمل في الجر فهناك من قال الإضافة وهناك من قال المضاف وهناك من قال الحرف المنوي الحرف المنوي فلذلك ذكرنا لكم بعض الأبيات وجر بالمضاف ما إليه وضيف في مذهب السيبويه ومذهب الزجاج حرف خف خفض والأخفش الاضافه الذي ارتضى الاضافه الذي ارتضى هذا سبق في في اعراب البسمله والراجح وقول السيبويه ان العام فيه المضاف اما المضاف اليه فلو حال واحده هو الجر فهنا إما أن يكون في إعراب الأسماء في المخفوضات في النوع الثالث لأن إعراب الأسماء إما المرفوعات وإما المنصوبات وإما المخفوضات ذكرنا المرفوعات وذكرنا المنصوبات طبعا إجمالا والآن مع المخفوضات إجمالا أيضا وسيأتي الكلام على كل نوع تفصيلا فالمخفوضات ثلاثة أمور. مخفوض بالحرف بالحرف من وإله وعن وعلى كما سيأتي إن شاء الله ومخفوض بالمضاف أو بالإضافة ومخفوض بالتبعية ثم أيضا النعت التوابع المجرورة النعت والعطف والتوكيد والبدل هنا قال المصنف رحمه الله باب مخفوضات الأسماء وسيأتي إن شاء الله التفصيل وأيضاً قال باب منصوبات الأسماء وسيأتي إن شاء الله التفصيل والآن مع باب مرفوعات الأسماء جرت عادة المصنفين كما سبق قلنا لكم أن يتكلموا على الشيء كيف يتكلمون عليه اجمالا ليبقى لهم الوقت ليتفرغوا إلى ما الكلام فيه تفصيلا وهذا هو هذا هو إيش؟ هذا هو نهج كل المصنفين الا المصنف ينوع طاره يتكلم على الشيء اجمالا وطاره يتكلم على الشيء تفصيلا ثم يجمله كما فعل في باب معرفه علامات الاعراب ماذا فعل تكلم على باب معرفه علامات الاعراب تفصيلا ثم اجمله في قوله فصل المعربات قسما وهنا ماذا فعل فعل العكس ذكر في المرفوعات الاسماء اجمالا والمنصوبات اجمالا ثم ذكر المخفوضات ذكر المخفوضات والتنوع أفضل والتنوع افضل فهنا ذكره اجمالا وسيعيد الحديث عنه تفصيلا وسيعيد الحديث عنه إذا الذي اجمله المصنف هنا في هذا الباب ما, ما هي, هي الورع التي اجملها أجمل في هذا الباب أبواب عشر. أجمل في هذا الباب كم أبواب عشر؟ اولا الباب الأول الفاعل. الباب الثاني نائب الفاعل. الباب الثالث المبتدا. الباب الرابع الخبر. الباب الخامس خبر كان وأخواتها. الباب السادس ها السادس الفاعل النائب المبتدا الخبر اسم كان خبر انه اخواتها ثم التوابع التوابع الأربع التوابع الأربع فبدأ المصنف بماذا بدا بدأ بالفعل قال باب مرفوعات الاسماء ثم قال وهي وهي فبدأ بالفعل لماذا بدا بالفعل لانه اصل لانه اصل كما سياتي ان شاء الله ثم سن بالنائب لان النائب يعطى حكم ايش حكم نائب الفاعل يعطى حكم الفاعل من نابع عن شيء يعطى حكمه فيعطى نفس الحكم كما سياتي ان شاء الله ثم ذكر المبتدا وخبره لماذا ذكر المبتدا وخبره بعد النائب مباشره لانه ما منسوخان ومعلوم انه يقولون المنسوخ مقدم على الناسخ فلم يقل باب عوامل العوامل، العوامل التي استفات ان شاء الله سواء كان سواء كان واخواتها او انه اخواتها او ضمن اخواتها لماذا المصنف قدم ايش المبتدا والخبر واخر كان واخواتها واما واخواتها وظن واخواته ولماذا لان الكلام على المنسوخ مقدم على الناسخ لأن الكلام على المنسوخ مقدم على الناسخ عكس ما يفعله الاصوليون ثم ايضا هو مقدم على التابع مقدم على النا... يعني المنسوخ مقدم على الناسخ ومقدم على التابع ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسم كان وخبر إن واخواتها ولماذا؟ لأن أصمهما كيف كان كيف كان أصمهما؟ المبتدا والخبر زيد قائم إذا أدخلت عليه كان ما لا تقول كان زيد قائما إذا أدخلت عليه إن وآخواته ما لا تقول إن زيدا قائم إذا أدخلت عليه ظن وأخواته ماذا تقول ظلمت زيدا قائمة فإذن أصله كيف هو أصله الممتدى والخضر ثم أخيرا خاتم بالتوابع وذكر منها أربعة أنواع ذكر النعتا ثم ذكر إيش؟ العطفة ثم ذكر التوكيد ثم ذكر البدن ولماذا أخرى لأن التوابع هي عند أم ليست عمده التوابع ليست عمدا كالفاعل وكالنائب وكالمرتدى وكالخبر بل الأصل في التوابع أن تكون عمدا أم أن تكون فضلا أن تكون فضلا لماذا؟ لأنه يمكن الاستغناء عنها لكن العمد لا يمكن الاستغناء عنها واضح هذا في إشكال اذا التوابع ليست عمدا كالفاعل والنائب والمبتدا والخضر فالاصل في التوابع ان تكون فضله هذا الاصل الاصل في ماذا في التوابع كيف تكون عمده او لا فضل فضل لماذا لانه يمكن ان نستغني عنها ثم بعد أن ذكر المصنف وهذا على جهه الاجمال ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرفوعات اجمالا الان طفق وشرع يتكلم عنها تفصيلا فبدا بماذا بدا بالفعل فقال رحمه الله تعالى باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وركزوا معي باب الفاعل هذا هو المثل الفاعل هو اسم المرفوع المذكور له فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان, الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك وراحبتم نوع في الإعراض سواء كان مفردا مطلقا لمذكرين أو لمؤنثين سواء كان الاعراب ظاهرا أو مقدرا سواء كان مع الماضي او مع المضارع وسواء كان ايش مفردا او تثنيه او جمعا ها سواء كانت تثنيه للمذكر او المؤنث وسواء كان جمع المذكر أو المؤنث وسواء كان الجمع مو جمع, جمع المذكر أو جمع مذكر سالم. أو جمع مكسر او جمع التكسير ثم قال وقسم ايضا الفاعل بعد ذلك الى قسمين ظاهر ومضمر فذكر الظاهر ثم قال والمضمر عشر فذكر ايضا الضمائر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا ثم قال باب النائب عن الفاعل باب النائب عن الفاعل ركزوا معنا جيدا ونقف مع هذا هو الباب الاول من المرفوعات الباب الذي يكون فيه الاسم مرفوعا وبدا بماذا بالفاعل فنقول الباب الاول الباب الاول في ماذا في المرفوعات وبدا بماذا ولذلك قال باب الفاعل باب الفاعل لماذا قدم الفاعل على المبتدا أو الخبر مع النائب لا سؤال لا سؤال إنما لماذا قدمه على المبتدا ما هو الجواب؟ لأنه أصل المرفوعات لأنه أصل المرفوعات عندما عند الجمهور عند الجمهور وبعضهم ماذا فعل هل هناك من قدم المبتدا عندما نقول عند الجمهور معنى أن هناك من قدم المبتدا على ماذا لم... على الفاعل لماذا قدم المبتدا من قدم على الفاعل لأنه قال هو أيضا أصل المرفوعات هو أصل المرفوعات لكن الجمهور ماذا فعل قالوا الفاعل هو أصل المرفوعات الفاعل هو أصل المرفوعات وعليه فنقول الجمهور ومعهم المصنف يرون ان الفاعل هو اصل ايش اصل المرفوعات ركزوا معي جيل الفاعل اصل المرفوعات وغير الجمهور قالوا المبتدا اصل المرفوعات هذا القول الثاني القول الثالث ما هو بعضهم جعل الفاعل اصلا والمبتدا اصلا كلاهما اصل كلاهما أصل وركزوا معي هما مذاهب ثلاث وساسالكم على كل مذهب المذهب الاول ما هو مذهب الجمهور ماذا قالوا تقديم الفاعل, تقديم الفاعل على المبتدا والخبر لانه اصل المرفوعة غير الجمهور ماذا قالوا تقديم المبتدا على الفاعل لانه أصل المرفوعات فجعلوا المبتدا هو اصل المرفوعات المذهب الثالث ما هو قالوا كلاهما اصل كلاهما اصل يعني الفاعل اصل والمبتدا والخبر اصل ها الفاعل اصل هذا قول والمبتدا هو الاصل هذا قول هما معا اصل فان اقوال كم هي والمذاهب ثلاث ولذلك قال ابن حمدون في, في حاشيته على الشرح خالد الأزهل قال قدم ابن اجر الروم الفاعل بناء على أنه أصل المرفوعات وقيل المبتدا هو الأصل ووجه الأول يعني ما هو وجه الأول شنو هو الأول شا. الذي قال الجمهور الذي قال بأن الأصل هو الفاعل ما هو وجهه وجه هو ما؟ اي لا وجه تقديمه ان عامله لفظي كون عامله لفظيا بخلاف ايش المبتدا والمبتدا عامله كيف هو معنوي وقد سبق ان قلنا العامل المعنوي كل شيئان الابتداء والتجرد يا اخوان وما كان عامله لفظيا يكون اقوى فيقدم على هذا على المبتدا الا معاذا اذا مكزوا معي مصطفى قلنا الاول الفاعل هو الاصل الثاني المبتدا هو الاصل الثالث هو معا اصل ما وجه من قال هو الجمهور بان الفاعل هو الاصل ما وجههم لان لا لا والاول ما وجه من قال بان الفاعل هو الاصل قالوا لأن عامله كيف هو لفظي والممتدى عامله معنوي فاللفظ أقوى من المعنوي الذي يترفض به أقوى من المعنوي لأن المعنوي الامتداء جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا فهو لا يظهر ولا يقدر فإذا الملفوظ به واللفظ مقدم على ماذا؟ على الذي لا يظهر ولا يقدر واضح؟ هل وجه من وجه من قال بان المبتدا هو ايش هو الاصل ما وجهوا قالوا بان قدما لانه يبقى بان ابتدائيه المبتدا ثابته سواء تقدمت او تاخرت سواء تقدمت يعني مثلا قدم المبتدا او اخره بخلاف فائد إن تقدم بطل كونههم فاعلا استراحا طبعا بطل كونهم فاعلا استراحا واضح هذا فهمتم هذا ما وجه من قال بان الفاعل هو الاصل ما هو وجه كون عامل ايه ع... لفظيه وعامل المبتدا كيف هو معناه فمن الذي يقدم اللفظ طيب الوجه الثاني من قال بان المبتدا هو الاصل لماذا قال بان ابتدائيه المبتدا تثبت دائما ثابته تقدم او تاخر يعني سواء تقدم او تاخر فابتدائيته لا تتغير تبقى ابتداءته تبقى بخلاف الفاعل الفاعل انتقدم تقدم عن الفعل ان تقدم عن الفاعل عن فعل لا يقع له تبطل فاعليته صراحه فلا يبقى فاعل فيعرض مبتدا على قوله ولذلك لما رأى بعضهم أن حجة الجمهور قوية وحجة من قال بأن الابتداء ايضا ابتدائيته ثابتة تقدم أو تأخر قوية ما قال قال الكل كل منهما أصل قال كل منهما أصل ولذلك السبوي ذكر في الفريدة يعني هذا الاختلاف ثم ذكر انه الكل أن اصل يعني البيتين اكتب البيتين واختلفوا فيما له التاصل واختلفوا فيما له التاصل ايهما اصل يعني المبتدا الفاعل ام المبتدا في الرفع هل مبتدا او فاعل واختلفوا فيما له التاصل في الرفع هل مبتدا او فاعل وجه كل باتجاه يجلو يقرا هكذا وجه افضل وجه كل باتجاه يجلو من ثم قال البعض كل افضل يعني كل واحد ذكر ايش ذكر وجهه وجه تقديم الفاعل لان عامل او لفظ ذكر وجه تقديم المبتدا لأن ابتدائيته تثبت تقدم أو طاقة بخلاف الفاعل إذا تقدم على الفعل لا ترقى فاعليته واضح فلذلك قال وجه كل باتجاه يجلو من ثم قال البعض كل أصل اعيد البيتين واختلفوا في ما له الطاقة في الرفع هالكات أو فاعلوا وجها كل باتجاه يجلو من ثم قال البعض كل أصل. اصل وما هو القول الراجح قول الجمهور القول الراجح هو قول الجمهور ما هو قول الجمهور على أن الفاعل هو أصل المرفوعات على أن الفاعل هو أصل المرفوعات من قال بهذا جمهور النوحات جمهور النوحات قالوا يعني بعد أن ذكروا هذه الأقوال الثلاثة والمذاهب الثلاثه وقالوا الراجح ما ذهب اليه الجمهور وين وين على هذا على هذا الخلاف فائده ما هي الفائده التي تنبني عليها وهو انه اذا جاز ان يجعل اللفظ مبتدا او فاعلا فايوهما اولى اذا جاز هذه فائده وسؤال اذا جاز ان يجعل اللفظ مبتدا أو فاعلا فأيهما أولى والحصفة إذا جازم أن يجعل اللفظ مبتدا أو فاعل فأيهما أولى الذي رجح أن الفاعل هو الأصل كيف أعربه أعربه فاعل من رجح أن الفاعل هو أصل أعربه فاعل ومن رجح أَنَّ الْأَصْلَ هو الْمُبْتَدَى أَعْرَبَهُ مُبْتَدَى بالمثال يتضح المقال أعطونا مثال مثلاً, مثلا إذا قلت العالم جمع العلم والعمل العالم جمع اكتبوا المثال العالم جمع العلم والعمل العالم هنا كيف يُعراض ماذا نقول في إعراضه؟ ها فمن جعله من جعل ناش فمن جعل الاصل الفاعل, الفاعل عربه فاعل من هل نقول مثلا في قولنا العالم جمع العلم والعمل جمع العلم والعمل هل نقول هنا العالم نجعله فاعل اين فعله اما ان نقول قال العالم قال العالم ها قال العالم العلم ان يجمع العالم بين كذا وكذا بين العلم والعمل واما ان نجعله كيف نجعله نجعل العالم مبتدا العالم قائل ها فهمتم هذا و كتبتم المثال؟ ما هو المثال العالم جمع بين العلم والعمل فاذا هذا اللفظ اما ان يجعل فاعلا واما ان يجعل مبتدا اعطيني مثال مثلا اجعله فاعلا يلا جعله فاعلا ماذا تقول قال العالم قال العالم قال العالم ها؟ طيب اجعله مبتدا العالم اين الخبر قائل العالم قائل واضح يعني يجوز ان يعرب العالم كيف يعرب فاعلا كما يجوز ان يعرب مبتدا لكن الاشكال بين النحات ايهما اولى وايهما ارجح هنا ينبني على ينبني على هذا الاصل من رجح ان الاصل في المرفوعات هو الفاعل قال الارجح ان يقال قال العالم قال العالم العلم الخشيه قال العالم فيعرب العالم كيف يعرب يعرب فاعلا لفعل المحذوف اما ان تقدره كما قلت لكم قال العالم او ان تقدره بفعل يدل عليه هو جمع ها؟ قال العالم ومن رجح ان المبتدا هو الاصل كيف يكون العالم انذاك يكون مبتدا واين خبره محلوح تقديره العالم قائل هذا هو الخبر العالم قائل <تصفيق> هذا الذي البني على هذه المساله هذا الخلاف لم يذكر هكذا عبثا انما ذكره فقط لانها افعال, أفعال العقلاء تصارع العبث فاذا لما ذكروا من الاصل هل الفاعل ام المبتدا فالذي قال بان الفاعل ذكر ان عامله لفظي والذي قال بان المبتدا ذكر ان ابتدائيته ثابته لا لا لا تزل تقدم او تاخر بخلاف الفعل الفاعل واضح ثم قالوا ما الذي ينبني على هذا الخلاف ما الذي ينبني على هذا الخلاف ينبني على هذا الخلاف ويظهر لك تظهر لك ثمرة هذا الخلاف عندما تأتي بمثال كما ذكرت لكم وتعربه وتعربه مثلا قال العالم العلم لاحظ العلم التقوى العلم التقوى ها واضح فياتي الذي رجح ان الفاعل هو لا يقول قال العالم العلم هو التقوى والذي رجح انه مهتدى العلم العالم قائل العلم هو التقوى فأنتوا مللا، ها عاصم صور، فأنتوا معا، السعادة في إشكال، في إشكال مصطفى، ها وعيد، قلنا هذا الخلاف الذي دار بين الجمهور وغير الجمهور والمداي الثلاثة هناك من قال بأن الفاعل هو الأصل وهناك من قال بأن المبتدا هو الأصل وهناك من قال هما معا أصل، ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ بعد ان ذكر كل اذلى بحجته وبوجهه ما الذي ينبني على هذا قال ينبني عليه كون هذه مساله من المسائل اذا ذكرت الذي جعل الفاعل هو الاصل يعرب ايش يعربه فاعلا العالم مثلا يعربه فاعل والذي جعلها جعل المرتدى هو يعرب يعربه ايش مهتدى والخبر ها مثلا قال العالمي. مع أن الطالب لم تذكر يقدر كذلك الخبر لم يذكر ولكنه يقدر واضح هذا في إشكال باب الفاعل باب الفاعل المصنف رحمه الله تعالى قال باب الفاعل الفاعل كم, كم معنى للفاعل الجواب الفاعل له معنيات كم للفاعل من معنى الجواب للفاعل معنيات معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي ما هو المعنى اللغوي للفاعل الفاعل هو من أوجد الفعل هذا اللغة من جهة اللغة هو من أوجد الفعل يعني من أوجد الحدث فهذا من ناحية اللغوية من أوجد الحدث فكل من أوجد الفعل في اللغة ما لا يقال له؟ فهو فاعل كل من أوجد الفعل والحدث في اللغة فهو إيش فهو فاعل طيب ركزوا معي جيدا في هذه المسألة عاصم صوايف ركزوا معي كل من أوجد الفعل فهو إيش فاعل أنا ضربت شخصا أنا كتبت أنا جمعت أنا أكلت هذا فعل لا هو فعل فعل هذه الأفعال لا تنحصر في ثلاثة لا تنحصر في ثلاثة طيب هذا الذي أوجد الفعل ماذا يسمى اسم فاعلا ضرب ماذا يسمى فعل. الذي ضرب اسم فاعلا اكل الذي أكل ماذا يسمى اسم فاعلا لأنه أوجد الحدث الفعل هو الحادث الفعل مطلق الحدث ضحك هذا أيضا فعل أكل فعل نام فعل ذهب فعل ها؟ يعني كل من أوجد حدثا فهو إيش فهو فعل واضحا طيب زيد قائم هذا فعل ما هو فعل فعل إذن هو من ناحية اللغة المبترى ها المبتدا من الناحيه اللغويه فاعلنا لا فاعل. فاعل لانه اوجد القيام زيد كاتب كاتب من ناحية اللغويه المبتدا ماذا فعل هنا ماذا فعل احدث فعلا فاذا اوجد فعل ماذا يسمى عندنا يسمى فاعلا فعليه فالفعل في اللغه يشمل الفاعل ويشمل المبتدا فعندما تقول زيد قائم كما اذا قلت قام زيد زيد في اللغه فاعل ولا ما هو فاعل في اللغه لكن في الاصطلاح ما وقع في الاعراب ها زيد ها مبتدا سنت زيد قائم زيد المبتدا من ناحيه من ناحية الاصطلاحيه ولا من الناحيه اللغويه من ناحية الاستراحيه لكن من الناحيه اللغويه كيف هو فاعل. فاعل لانه اوجد فعلا ووقع فزيد المبتدا مرفوع بالضمه الظاهره في اخره الرافع له الابتداء الابتداء ورفع مبتدا بالابتداء والابتداء كما سبق ان قلنا لكم عامل معنوي قائم خبر كيف يكون خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه ظاهرة في آخر الرافع له مذاهب ثلاثة: كل الرافع له الامتداد الذي رفع المبتدا الامتداد والذي رفع الخبر الامتداد هذا قول ضعيف والقول الثاني الامتداد والمتدا تعاونا على رفع الخبر والقول الثالث هو قول الجمهور وقول ابن مالك أن الذي رفع الخبر المبتدا كذلك رفع خبر بالمبتدا باب الثالث إذن هذا الفاعل من جهة, من جهه اللغة ما هو الفاعل؟ الفاعل من جهه اللغة ماذا يشمل؟ يشمل حتى المبتدأ واضح؟ واضح واضح سؤال طيب الآن ما هو الفاعل؟ استراحل هذه تعارف كثيرة في كتب العلماء النحو تعارف كثيرة على الفاعل فنحن نذكر بعض التعارف ولسيما إذا كان فيها بعض الزيادات قالوا مثلاً ركزوا معي اسم الفاعل هو اسم مرفوع تقدمه فعل ها اكتب هذا التعريف اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمعلوم مبني للمعلوم أعطني مثال قبل أن نتم التعريف أعطني مثال قام محمد قام محمد ها حاول ان تطبق التعريف محمد اسم اسم له لا, لا. اسمه. مرفوع لما هو مرفوع مرفوع تقدمه فعل ولا ت... ها ولا تقدمه على الفعل تقدمه فعل مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول مبني للمعلوم مبني للمعلوم وقام لم يقل ضرب ضرب لم من المعلوم لم من المجر من المجر لكن ضرب من المعلوم ضرب محمد لأن الضارب الذي أوجد الفعل معلوم لم من مجر معلوم ها الذي أوجد الفعل معلوم إذا اسم ضرب محمد خذ اسم محمد في المثال وطبق عليه التعريف اسم مرفوع نعم محمدون اسم بالعالمية وايضا في علامة اذا كنت لا تعلم العالمية في علامة من علامات الاسم والاسم يعرف بالغفضين والتنوين هنا التنوين اسم مرفوع تقدمه فعله اين الفعل الذي تقدمه ضارابة هذا الفعل الذي تقدمه مبني للمعلوم ولا للمجهول للمعلوم اتم التعريف ودل على من فعل ها اكتب عَلَى على من فعل او قام بالفعل ودل على من فعل او قام به الفعل ها هنا هذا التعريف صعب شويه ولكن سهل ان شاء الله بالمثال يتبين لكم انه واضح ها اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمعلوم ودل على ودل على من فعل الفعل ودل على من فعل او قام به الفعل دل على من فعل او قام به الفعل او اتصف بالفعل مثل انا اعطيكم بعض وحاولوا احاول عليها تقول مات الرجل ها من يعيد ها مات فعل ماذا فعل ما مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الرجل ما هو فاعل اسم ايه مرفوع نعم تقدمه فعل نعم مبني للمعلوم نعم دل على على من فعل الفعل او لا من قام به الفعل هل من فعل الفعل أم من قام به الفعل من قام به الفعل لا يمكن أن يقتل نفسه مات الرجل مات الرجل هذا ايش دل على من قام به الفعل من قام به الفعل واضح هذا قام زيدون هذا ماذا دل على من فعل الفعل ولا من قام به الفعل من فعل الفعل طيب اخضر الزرع اخضر الزرع. اخضر في عمه. ها؟ مبني على الفتح. الزرع ما نقره في الاعراب فاعل. اذا تطبق عليه التعريف. يلا اسم? اسم ولا لا? نعم. مرفوع ولا ايش? مرفوع. تقدم فعل ولا لا? تقدم فعل مبني للمعلوم ولا لا? مبني للمعلوم. دل على ماذا? هل دل على من فعل او من قام به الفعل او من اتصف بالفعل اتصف بالفعل. بالفعل. بالفعل اخضر هل هو الذي جعل نفسه اخضر لا اذا هذا ايش هذا التعريف الاول ولذلك حاولت ان اذكر لكم بعض التعريف لان بعضها فيها نوع من ماذا من الاشكال فلذلك نبينه بالمثال وضعها طيب كتبتم التعريف كاملا كتبتم الامثله ها سهيل كتبت الامثله يعني الامثله ثلاث اما هو قام بالفعل او اتصف بالفعل او ها دل على من فعل, فعل. واضح اذا هذه امثله ثلاث والمصنف ايضا ذكر لنا التعريف وسنذكره فماذا قلنا في الفاعل هو الاسم المسند اليه فعل اكتبوا التعريف اخر هو الاسم المسند اليه فعل يزيد على طريقه فعل او شبهه هو الاسم المسند اليه فعل هو الاسم المسند اليه فعل على طريقه فعل او فاعل لاحظتم هنا في الأول ذكر اسم المرفوع مع الرفع, الرفع ما ينبغي إن, أن يدخل في التعريف في التعريف كما سيأتي إن شاء الله وهذا من العيوب ها كما يقول مناطق كما سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف فهنا ماذا قلنا الاسم المرفوع المسند إليه فعله أو الاسم المرفوع ماذا قلنا المسند إليه فعل على, طريق على طريقة فعل أو شبهه أو شبهه شبهه أو شبهه شبهه سيأتي إن شاء الله أشياء عشرة وهذه لا ندخل فيها الآن في هذه المرحلة ها ويرفع الفاعلة فعل ويرفع الفاعلة فعل واسم واسمي كمزة فعل واسمه كنا سيأتي إن شاء الله ها واضح طيب الاسم المسند إليه ركزوا معي جيدا سبقنا ذكرنا لكم إن عندنا المسند والمسند اليه والمحكوم والمحكوم عليه والمعقول ها طيب والمنقول المنقول اليه كما يقول لأ الان نحن نقول المسند والمسند اليه قلنا اذا كان ما دل كل ما دل عن الذات ماذا يسمى مسند وما دل على الوصف مسند اليه تذكرون هذه القاعده ما دل على الذات هو مسند وما دل على الوصف هو مسند اليه مثلا قام زيد ما دل على الذات ها اسم مرفوع هنا هن الاسم المسند اليه فعل فعل فاين المسند اين المسند اليه قام زيد زيد اسم مسند فعل. فاين المسند ما دل على الذات ما هو والقيام. مسند والقيام، مسندة والقيام، والذات هي المسند إليه، هي المسند إليه، القيام، مسندة لا يقيم، فإذا ما أدله على الذات مسندة مسندة إليه، مسندة إليه، وما أدله على الصفاء هو مسند مثلا الحائط مائل، أين المسند؟ أين المسند إليه؟ الحائط وصف للذات. ذات. ذات الميلان كيف هو وصف وصف. فعندما نقول قام زيد زيد مسند إليه ولا مسند مسند ذات وقام كيف هو مسند كل ذات نقول فيه إيش مسند إليه وكل صفة نقول فيه إيش مسند فهمتم هذا ها على طريقه فعل او فعل مثلا قام زيد قام زيد قام زيد واضح قام زيد اين المسند اين المسند اليه زيد المسند اليه اي مسند طيب زيد قائم زيد قائم اين المسند اليه اين المسند زيد وقائم قائم مسند طيب هناك تعرف آخر يقول هو الاسم المرفوع المسند إليه فعله أو ما جرا ما جراهم اكتبها بتعرف هو الاسم المرفوع المسند إليه فعله هو الاسم المرفوع المسند إليه فعله أو ما جرى ما جرا على طريقة فعل أو فعل ها هو أعيد أعيد التعريف هو الاسم المرفوع المسند إليه فعله أو ما جرى مجراه على طريقة فعل أو فاعل يعني سواء كان على طريقة فعل أو, أو على طريقة فاعل أو على طريقة فاعل واضح طيب أعيد التعريف والاسم المرفوع المستفيد فعلوا مجرى مجرور او فاعل قائم فاعل قائم تا قائم يعني يرفع الفاعل قائم يرفع الفاعل على طريقه فعل او فاعل هو الاسم المرفوع الذي وقع عليه فعل الفاعل على طريقه فعل او فاعل ها هناك من قال هو الاسم المرفوع الذي وقع عليه فعل الفاعل وقع عليه فعل الفاعل على طريقة فعل أو فاعل زاد بعضهم إثباتا أو نفي زاد بعضهم إثباتا أو نفي كيف إثباتا نفي قام زيد هذا إثبات ولا نفي هذا إثبات ما قام زيد ما قام زيد ايش هذا؟, هذا نفي شوف صور قام زيد قام زيد ما قام زيد قام زيد ما قام زيد إما أن يكون اثباتا وإما أن يكون نفيا إما أن يكون إثما وإما أن يكون نفي واضح إذا إما أن يكون اثباتا وإما ان يكون نفيا نعم الاسم الذي يسند اليه فعل ها واشترط بعضهم ان يكون الفعل تاما مذكورا قبله اشترط بعضهم ان يكون اسما تاما مذكورا قبله اما اذا كان ناقصا فماذا يفعل لا يحتاج الى فاعل انما يحتاج الى هذا يحتاج الى الاسم والخبر اما التام فيكتفي بالمرفوع وذو تمام ما برفع يكتفي وذو تمام ما برفع يكتفي إذن هذا هو تعريف ايش هذا هو تعريف الفاعل هو الاسم المسند اليه فعله او على طريقه فعل أو فاعل وزاد بعضهم المرفوع وزاد بعضهم تاما وزاد بعضهم المذكور قبله فعله وزاد بعضهم اثباتا او نفيا زاد بعضهم اثباتا او نفيا فاذا الفاعل لا بد فيه من ثلاثة شروط الفاعل لا بد فيه ايش من ثلاثه شروط ما هو الشرط الاول ها الفاعل بد فيه إيش؟ من ثلاثه شروط ان يكون اسم الاسميه ضروريه وهذه الاسميه ولو حكميه ولو حكما كما يقول ولا بد ان يكون مرفوعا ولا بد ان يذكر قبله فعله وهذا من اين اخذنا هذه الشروط الثلاثه من اين دعكم من الاحكام السبعه ان الفاعل ذكر له أحكام سبعه ونحن لا نشير إليها لأن إن شاء الله لعلا في المرحلة الثانية فإذن نرجع الحديث على الأحكام إلى المرحلة الثانية الآن نقول بعد أن ذكرنا هذه التعاريف كلها تؤدي شيئا واحدا ما هو أن الاسم لا بد ان يكون الفاعل لا بد يكون اسما ولا بد ان يكون مرفوعا ولا بد ان يذكر قبله فعله ولا بد ان يذكر قبله فعله إذن لا بد من قيود ثلاثه في الفعل عفوا في الفاعل اما الاحكام السبعه للفاعل فان شاء الله نرجو الحديث على هذه الاحكام في المرحله الثانيه اولا لا بد من ماذا من الإسمية لا بد من الاسميه هذه الاسميه سواء كانت حقيقة أو حكما حقيقه او حكما مثلا هل ما قلنا قلنا لا بد ان يكون اسما هل يمكن ان يكون الفعل فاعلا الجواب لا كيف يمكن ان يكون الفعل فاعلا هل يمكن ان يكون الحرف فاعلا الجواب لا لذلك اشترطنا في الفعل في ان يكون اسم لكن اذا حكم على الفعل حكم على الفعل كيف حكم على واحد سمي بالفعل بقام اسمه قام هذا انا ذاك يكون فعل جاء قام جاء قام ما حكيق قصد لفظه واحد اسمه تابط شروه فعل فاعل جاء تأبط شره تأبط شرا ها؟ تأبط شرا فاذا إذا سمي به معنى أنه محكوم باسميته فعند ذلك يمكن أن يكون فاعل أو لا؟ الجواب نعم فهمتم هذا؟ كم قيد يشترط في الفاعل؟ قيود ثلاثة القيد الأول ما هو؟ الإسمية الإسمية هل يمكن أن يكون الفعل فاعلا؟ الجواب لا إلا إذا سمي به أو حكم عليه واضح ثانيا أن يكون مرفوعا هل يمكن أن يكون منصوبا أو مجرورا الجواب لا مرفوعا ولو محلا كنسياتي إن شاء الله لا بد أن يذكر قبله فعله أن يذكر قبله فعله أما الأحكام السبعة دعوها له. ثم قال المصنف رحمه الله الفاعل هو الاسم المرفوع هو الاسم المرفوع هل كل مرفوع يمكن ان يكون فاعلا المسلم قال هو الاسم المرفوع هل كل مرفوع فاعل الجواب لا ليس كل مرفوع فاعلا لماذا والا كان المبتدا فاعلا الخبر فاعلا اسم كان فاعلا ها يمكن ولا ما يمكن لا يمكن إذن لو قال كل فاعل المرفوع من غير عكس لأصاد فقول المصنف اسم المرفوع الاسم ماذا يشمل ركزوا معي الاسم ماذا يشمل لا يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح فعندما قال الاسم ماذا يشمل يشمل شيئين يشمل الاسم الصريح ويشمل المؤول بالصريح ما هو مثال الاسم الصريح من يعطينا لكم مثال الاسم الصريح الاسم الصريح إذا قلت قام زيد قام زيد أين الفاعل هنا زيد هذا اسم صريح ولا غير صريح هذا اسم صريح يلا قم بالإعراب قام في الماضي من الفتح زيد فاعل ضم الضائرة في آخرين العامل في الرفع الفعل قام فهنا اسم صريح ولا غير صريح طيب لو سئلت أو لو سئلتم ما هو ضابط الاسم الصريح ها أنت تقرأ مثل الاسم الصريح ما هو ضابط الاسم الصريح ما هو الجواب الاسم الصريح هو ما دل على مسماه بلا قيد حصل على التعريف هو ما دل على مسماه بلا قيد فهو اسم صالح ما هو الاسم الصالح ها ما دل على مسماه بلا قيد ما دل على مسماه بلا قيد وعكسه إذا دل على مسمى بقيد فهو إيش؟ صريح ولا مؤول بالصريح؟ مؤول بالصريح الصريح لو سئلتم ايضا إلى كم ينقسم اسم الصريح؟ إلى كم ينقسم الاسم الصريح؟ الجواب اسم الصريح قسمان الأسماء الظاهرة والضمائر الأسماء الظاهرة والضمائر وسئات المصنف أنه قسمه إلى قسمين. من الذي قسم؟ الصريح من المؤول بالصريح. الصريح. الصريح. الصريح. الصريح. آه. الأسماء الظاهرة وماذا آخر؟ والضمائر الصريح إلى, قسم؟ إلى قسمين. قسم الأول ما هو؟ الأسماء الظاهره التي ذكرها المصنف قام زيد ويقوم زيد قام الزيداني ويقوم الزيداني. قامت هند وتقوم هند قامت الهندان وتقوم هذه الهند... كلها إيش؟ اسم اسم صريح ولا ايش هو اسم صريح ثم الضمير ضمائر كلها ايضا اسم صريح ولا غير اسم صالح اسم صالح واضح وستتاكل ان شاء الله التي اعطى المصنف ما هو مثال لاسم المؤول بالصالح؟ ها اعطوني مثالا للمؤول بالصالح وليس صالح المؤول بالصريح تقول يعجبني ان تجتهد يعجبني أن تجتهد يعجبني يعني كانك قلت هذا يؤول فتقول يعجبني اجتهادك اجتهاد فاعل يعجب هذا صريح ولا مؤول بالصريح هذا مؤول بالصريح طيب نعم الاسم الصريح قسمان إلى عدم إلى قسمين إلى قسمين كل ما دل على اسم مسمى بلا قيد ينقسم إلى قسمين ظاهر ظواهر اسماء الظاهره وال و... المضم. اسماء الاسم المؤول بالصريح لكن ينقص هذا هذا ينبغي أن تفهموه جيد حصلوا هذا التقسيم الاسم ها سجلوا هذا التقسيم الاسم المؤول بالصريح انواع هكذا الاسم المؤول بالصريح انواع اولا ان ان واسمها وخبرها ان واسمها وخبرها هذا الاول اعطيني مثال صرني ان عاصما فاهم او مجتهد صرني لي ان محمدا مجتهد صرني لي ها صر لي. ما هو اعراب هذا المثال يلا اجتهدوا على اعراب طيب سؤال صر ليش هذا فعل ماذا فعل ماض فعل ماض كيف هو مبني على الفتح لا لا نحل له من الاعراب صرني لي ما المشي هذه النور نون إيش جميل. نون الوقاية. الوقاية نون الوقاية تقي الفعل منك نعم من ما مقعوا في الإعراض ضمير مبني على السكون في محل إيش في محل نصبين في محل نصبين إنهم فعوا بي صراني أن تجتهد ان عاصما صر لي ان عاصما ان حرف توكيد ونصب كيف هو مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ها هذا اعراب نواسخ كلها يعني ان وان سواء كان بكسر الهمزه او بفتح الهمزه ماذا تقول حرف توكيد سجرها الاعراب ان وان نقول فيها حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب حرف ايش حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ان عاصمه وعاصم موقع في الاعراب اسم ان اسم ان كيف منصوب يكون منصوبا بماذا بالفتحه الظاهرة في آخره أن عاصما مجتهد مجتهد ما موقعه في إعلام خبر خبر أن خبر أن لأن أن من النواسخ تنصب الأول وترفع الثاني الأول ماذا يسمى يسمى سنها والثاني ماذا يسمى خبرها خبرها فان يصرني أن عاصما مجتهد فقلنا مجتهدنا شوهم؟ شو ما وقعوا في العراق خبر. خبر. خبر, خبر أن مرفوع وعلمة رفعه ضم الضائرة في آخره أين الشيء هنا أين الشيء؟ أن وسمها وخبرها مصدر مؤول في محل رفع فاعل كيف يكون الأصل؟ صرني اجتهاد عاصم صرني اجتهاد عاصم فاين الفاعل صر هو اجتهاده صرني اجتهاد عاصم طيب أمت أين الشاهد في هذا المثال ها الشاهد في قولنا اجتهاد اجتهاد لانه فاعل صرني اجتهاد اجتهاد واضح اذا المؤول بالصريح اما الاول ان واسمها وخبرها الثاني ان والفعل الثاني ها سجل الثاني ان والفعل الاول ان واسمها وخبرها والثاني ان والفعل ما هو مثاله ها مثاله اعجبني ان تعلم ابنك او ولدك او اهلك اعجبني ان تعلم ابنك ها ما هو اعراب هذا المثال اعجب هلا عاصم اعجب فعل ماذا فعل ماض كيف يكون مبني على الفتح هل هو محل من ام لا محل له من الاعراب لا محل له من الاعراب اعجبني والنون هنا إيش لا نن لننقل لكم سوى النون نون للوقايه جاء به لماذا للوقاية ليحمي الفعل من الكسر اي نعم لوقايه الفعل من الكسر طيب والياء ما مكان الإعراب ضمير متصل مبني على السكون في محل إيش في نصبي. نصبي. لماذا انه مفعول به ام اعجبني اعجبني ام أن ام ما مقافله حرف مصدرين حرف مصدرين ونصب لان هذه من النواصب ماشي التوكيد توكيد ان العام عندنا ام بالسكن ها ان تعلم ان حف مصدرين ونصب تعلم موقعها في الاعراب تعلم ايش فعل فعل, فعل فعل مضارع كذلك فعل مضارع هنا منصوب بماذا بامن وعلامه نصبه الفتحه الظاهره في اخره واين فاعله ضمير مستتر في وجوه تقديره انت, انت ان تعلم انت ابنك ما مقع ابنك في الاعراب ابن ما مقع في الاعراب مفعول به ابناء مفحول به. كيف يكون مفحول منصوب بالفتح الله في آخره. اين آخره؟ النون. ابن مضاف والكاف مضاف له. مبنى على الفتح في محل جر نعم حسن. والمصدر المؤول هنا اين هو? اه اين هو مصدر المؤول? ان تعلم. ان تعلم في محل رفع. ماذا نقول له? أنوى ما بعدها في نحلة رفعين تسبك ونقول أعجبني تعليمك بناك فتعليمك كيف هو؟ فاعل فاعل, فاعل. إذن المؤول بالصريب شنو هو؟ ثلاثة أقسان القسم الأول أنواء ذكرنا النوع الأول ما هو؟ أن, أن واسمها ذكرنا أن واسمها وخبرها وذكرنا أن والفعل القسم الثالث الاخير ما والفعل ها انواع ثلاث ما هي النوع الاول ما هو ان واسمها وخبرها النوع الثاني ما هو ان والفعل النوع الثالث ما هو ما والفعل ما هو مثال ما والفعل سرني ما عملت الخير صرني ما عملت الخير طيب ما نعمل ها صرني ما عملت الخير طبعا صرني و يعني ها واحد بوحي سراني فعليه شنو فعليه شنو فعليه شنو فعليه شنو فعليه شنو فعليه شنو فعليه ها في محلي نصبي, نصبي. هل له محل الاعراب لا, لا. لا محل له م. من الإعراب لا محل له من الإعراب و... واضح؟ والنون ما هي؟ الوقاية الوقاية جاء بها الوقاية وليا ضمير متصل من يعادل السكون في محل ايش؟ في محلي م. نصبي ليه لانه مفعول م. به صرني ما عملت الخير هنا الشاهد عندنا في قوله ما عملت الخير هذا مصدر مؤول في محل رفعان كيف هو فاعل كيف يكون التقدير قوله كيف يكون التقدير صرني دوام عملك الخير صرني عملك الخير ها صبرني عملك الخير هل فاعل عملك ها طيب قال المصنف رحمه الله الاسم المرفوع المسند المقال، المسند اليه فعل المسند اليه فعل فقول المصنف المسند اليه فعل ماذا خرج ماذا خرج بقوله المسند اليه فعل خرج المسند اليه اسم أعطيني مثال مسند إليه اسم ما هو مثاله؟ مثاله محمد أبوك محمد أبوك هذا هو قال المسند إليه فعل احتراز من ماذا؟ من المسند إليه اسم محمد أبوك وعندما قال المصنف المسند إليه فعل هل يخرج فقط المسند إليه فعل؟ شيء اخر ام الاسم وحده الذي يخرج لا يخرج به المسند اليه الفعل اذا كان جمله قال المسند اليه فعل خرج المسند اليه اسم وخرج المسند إليه اذا كانت جمله فعلية فعليه اذا كانت جمله لا لا اذا كانت جمله فقط قل اذا كانت جمله مثلا علي علي قام ابوه علي قام ابوه اذا هنا جمله فالمقال المسند اليه فعل ماذا خرج خرج المسند اليه اسم وخرج المسند اليه ايش جمله واضح المسند اليه تا فعله احترازا من المسند اليه اسم والمسند اليه ايش جمله لي جملة قال المصنف رحمه الله الفاعل هو اسم هو الاسم لماذا ذكر المصنف ان الفاعل هو اسم اراد ان يحترز من ماذا من, ها؟ من ان ها الفاعل لا يمكن ان يكون فعلا ولا حرف لماذا لان الفعل لا يصلح ان يكون فاعلا كما أن الحرفه لا يصح أن يكون أن يكون فاعل مثال ذلك لو قلت بدأ يفهم بدأ يفهم هل يمكن أن تقول يفهم فاعل بدأ يمكن ولا يمكن لا يمكن لماذا؟ لأن يفهم فعل والفعل يصح أن يكون فاعل ولا لا يصح لا يصلحوا أن يكون فاعل طيب هل يصلحوا قبل بعد الحكم عليه بالإسمياء أم لا يصلح الجواب نعم إذا حكمنا عليه بالاسميه نعم كذلك لو قلت بدأ في الدرس بدأ بالدرس في الدرس هل يمكن أن تقول بدأ في عمار في فاعل فاعل بدأ يمكن ولا ما يمكن لا يمكن لماذا؟ لأن في حرف والحرف لا يصح أن يكون فاعلا لا يصح أن يكون فاعلا على كل ما هو أول شرط للفعل ما هو أول شرط للفعل أول شرط أن يكون سمن شرط هو ثلاث وأول شرط أن يكون سمن بدل وقال مطلقة لماذا؟ لأنه إذا قال مطلقا سواء كان الاسم صريحا أو كان مؤولا بالصريح والصريح يدخل فيه الأسماء الظاهرة والضمائر والمؤول بالصريح يدخل فيه إيش؟ ماذا يدخل فيه؟ أن واسمها وخبرها ويدخل فيه ايضا أن والفعل ويدخل فيه ايضا ما والفعل هذا هو قول مصنف؟ الفاعل هو لسمه هو لسمه هناك من قال على طريقة فعل فالذي قال الاسم المرفوع على بفعل بفعله الذي جاء على طريقه فعل فالذي قال انه على طريقه فعل ماذا يقصد بقولهم على طريقه فعله ما الذي يقصد بقولهم على طريقتي فعل وهذا قيد مهم يقصد أنه مبني للمعلوم فخرج المبني للمجهول لأن الفاعل الذي اسند إليه على طريقتي فعل طريقه فعل أو شبه أي ما يعمل عمل الفعل فالذي بني من فعيلة يحتاج إلى ماذا؟ إلى نائب وليس إلى الفاعل والذي جاء على طريقة فعل ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الفاعل ولماذا قال على طريقة فاعلة؟ ليشمل كل الأشياء المقال هو شبهه أو شبه, شبه الفعل ما هو؟ عشرة أشياء تسيبوا الفعل عشرة أشياء يعني الذي ترفعوا الفاعل الذي يرفع الفاعل ما هو ركزوا معي عدوه بالألقاء الأول الفعل إذا كان على طريقة فعل الثاني اسم فاعل اسم فاعل طيب أقائم الزيدان من يعلم لكم هذا المثال؟ أقائم الزيدان قام محمد هذا مثال واضح لكن من يعلمكم منكم قائم الزيدان سلسل قائم الصفه ايه نعم همزه همزه الصفه قائم المبتدأ قائم المبتدأ الزيداني فاعل سد وسد سد وسد مرفوع بالألف هي نعم الالف الالف النائه بعد انطمر لانه مثني اذا الاول الفعل يرفع الفاعل اسم الفاعل يرفع الفاعل الصفه المشبهه هذا القسم الثالث الصفه المشبهه ترفع الفاعل تقول محمد حسن خلقهم محمد المبتدا حسن هذا هو الشاهد الصفه المشبهه خلقه خلقه ايش موقعها موقعه فاعل فاعل, فاعل. فاعل السر المشبه المصدر عجبت من ضرب زيد محمد اين الفعل زيد وبعد جره الذي أضيف له كمل برفع او بنصر عامله وان كان مجرورا في اللفظ هو مرفوع في المعهد هذا الرابع الخامس صيغه المبالغه ها الخامس الخامس صيغه المبالغه اذكروا اذكروا الاول والثاني والثالث والرابع والخامس طيب الاول ما هو الفعل الثاني ما هو الفاعل. اسم الفاعل الثالث ما هو صفة المشبهة. الصفه المشبهه الرابع ما هو المصدر, المصدر. الخامس ما هو صيغه المبالغه, صغة المبالغة. اضراب زيد اضراب زيد زيد فاعل فاعل لمن لضراب اضرب على صيغه المبالغه سادسا اسم الفعل هي الأمل الامل العقيق فالعقيق والأمل فاعل العقيق والامل فاعل فاعلما لاسم الفعل لاسم الفعل كذلك اسم التفضيل تقول مررت بالاحسن ها اخوه هذه اخوه ما, ما وقع في الاعراب فاعل فاعل فاعلما لاسم التفضيل كذلك الظرف المعتمد هذا الثاني والتاسع محمد عنده ابوه ابوه فاعل ظرف المعتمد اعتمد هنا على هامزه الاستفهام الجار المزور المعتمد ايضا مثلا ا زيد في الدار عمه افي الدار زيد عمه افي الدار رجل عمه مثلا افي الله شك قوله تعالى افي الله شك لاحظتم انا سبق ذكرت لكم ان عندنا في المغرب يختمون الالفيه عندما يختمون الالفيه طبعا يجمعون الاموال يقيمون حفلا كبيرا فمروا وصلوا الى بيت طرقوا الباب فخرج اليهم رجل كبير في السن فقال له ماذا تريدون؟ قالوا ختمنا الألفية والعادة معروفة والمعروف عرفا صوت الشرطة فقال طيب ختمتم الألفية؟ قالوا نعم قال أعطيكم مثال واحد من يعلمه منكم؟ فأعلم أن أنا ذاك أنكم فعل قد ختمتم الألفية وسأعلمكم قالوا نعم تفضل قال أفي الله يشبكم من يعلم منكم هذا؟ فقال أحد الطلبة ممن كان يتقن الأنفية قال له إعرابان إعراب الأول في الله أمزد استفان في حرف جر الله مجرور متعلق بمحذوف خبر شك متدم واخر لأنه نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة وذلك قالوا أخبروا بضغفين أو بحرف جر لأنه معنى كأنه والسقر قالوا الإعراض الثاني قالوا الإعراض الثاني الهمزة همزة استفهام في حرف جر الله يجزور شكون فاعل قنفاعل مم قنفاعل جر مزور معتمد على أنزة استفهام وفعلا أحسن إليه أحسن إليه لأن جر مزور إذا كان معتمدا على شيء يرفع الفاعل يرفع الفاعل العاشر الاسم إذا نابع الفعل ولهذا ابن مالك ماذا قال الفاعل الذي كمرفوعي زيد المنير وجهه نعم الفتا نعمل هناك أبيات كثيرة تبين إيش الذي يرفع الفاعل حيث قال يرفع الفاعل ويرفع الفاعل فعل عشر فعل ووصف صفة مشبه كدسم تفضل ومصدر كدسم تفضيل ومصدر بدأ ظرف ومجرور إذا معتمدها اذا معتمد واسم لفعل مع منسوب اليه نحو أبوه هل فعل فعل؟ فعل فعل. تنيمي ابوه فتنبه تعلمون ان الناسب ترفع الفعل يا ترفع الفعل تنيمي ابوه الناسب رفعت الفاعل هو ابوه ومثل ذا امثله المبالغه زيد شراب ابو العسل شراب ومضمر ناب مناب الفعل مضمر إذا ناب مناب الفعل نحو إياك إياك ثم إلى أن قال فافهم قولي هناك أيضا أبيات أخرى يفع فاعل, يفع فاعل بفعل اسمه وباسم فاعل وما في حكمه ومصدر اسمه والتفضيل وظرف اعتمد والتعديل ونحو مكي ونحو سال واسم أحلى محلى الفعل هذه كلها يعني ينبغي أن يحفظها الطالب ولكن ليس الآن إنما في المرحلة الثانية اذا ماذا بينا المصدفون بينا أن الفائله يكون اسما فلما قال اسم خرج ماذا الفعل والحرف ثم بينا أيضا أن يكون مرفوعا لما قال مرفوع ماذا خرج خرج المنصوب وخرج المجرور بحرف جر اصلي لا بد من هذا القيد خارج المجرور بحرف جر اصلي لانه لا يمكن ان يكون المنصوب والمجرور بحرف جر اصلي فاعلا هل يمكن ولا يمكن لا يمكن اما ما سمي من كون الفاعل منصوبا هل يقاس عليه لا يقاس عليه مثل قوله خرق الثوب المسمار هذا الصبع هل, هل يقاس عليه لا يقاس عليه كسر الزجاج الحجر واش الزجاج هو الذي كسر الحجر على مقيم في مثالين من الكلام فالمهم الشاهد عندهم بيت افهموا هذا البيت اكتبوا قالوا ورفع مفعول به لا يلتبس ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصب فاعل روا ولا يقاس ورفع مفعول به لا يلتبس ورفع مفعول به لا يلتبس ها مع نصب فاعل روا ولا يقاس روا ولا يقاس لماذا؟ أصغال يا لبيب الفاعل مرفوع والمفعول منصوب لأن حكم الفاعل كيف يقول أن يكون مرفوعا ولذلك العلماء اعترضوا على المصنف لما قال هو الاسم المرفوع لما قال الفاعل هو الاسم المرفوع ماذا فعل ادخل الحكم في التعريف وهذا عندهم من العيوب حتى قال القائم هذا عند كثير العلماء قال بانها لا العيوب وعندهم جملة وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود وعندهم من جملة المردود تدخل الأحكام في فقال المصنف رحمه الله هو الاسم المرفوع قلت يا حبذا لو قال المصنف هو الاسم المرفوع نعم نعم ها. وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود لأن الآن هو يعرف الفاعل فما كان ينبغي أن يدخل الرفع الحكم إن هذا حكمه ما هو حكم الفاعل؟ الرفع لكن هو أدخله في التعريف في الحد الحد هو التعريف فقلت حب لو قال المصنف هو الاسم المرفوع مطلقا صاريح. صاريح. نعم لو زاد مطلقا لكان أفضل لماذا؟ ليشمل المرفوع لفظا كقام زيد هذا مرفوع مرفوع بيولا ويشمل ايضا المرفوع التقديرا كقام الفتى من يعلمكم يكون قام الفتى؟ قام في عمام نع الفتح سهل الفتى فاعل مرفوع لما تفعي ضم المقدران العالم الآلف من حمد غوريان التعذر ويشمل أيضا قام القاضي وقام غلاني كما يشمل أيضا من المقدر الفاعل إذا كان مجرورا بمن الزائده وبالباء الزائده طبعا هذا في غير القرآن مثلا ربنا عز وجل يقول ما هذا او ما جاءنا من بشير ما جاءنا من بشير ما نفيا من يعرف سقوفي في حداش مني لا نحلى من اعراض ما جاءنا جاء في المانيا فتح جاء في المانيا نفعول به من بشير من فالقرآن نقول صلة بشيرين كيف هو فاعل, فاعل. ما جاءنا بشير كما قال الله رز وجل في البقاء أيضا وكفى بالله شهيدا ركزونا بشير وبالله ما موقعهما في الاعراب بشير فاعل وبالله ما موقعهما في الاعراب فاعل معنا كلاهما مع انهم انهما كلاهما مجرور مجرور افضل ولكن في التقدير ماذا نقول هما فاعلان مرفوعان بضمة مقدره في اخرهما المانع من ظهورها هل الضم مانع اشتغل اشتغال محل بحركه الحرف الزائد وهو من في المثال الأول والباء في المثال الثاني ويشمل أيضا لو قال مطلقا يشمل أيضا المرفوع محلا إذا كان الفاعل مبنيا مثل اسم الإشارة اسم موصل جاء هذا جاء الذي ها؟ قال مصنف رحمه الله هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله هذا حكم من أحكام الفاعل الأسف كما سيكون إن شاء الله يجب أن يذكاره, ها؟ أن يذكاره في الأحكام وليس في التعريف يجب أن يذكاره في الأحكام وليس في التعريف ولعلنا نقف هنا إن شاء الله ونتابع الدرس القادم بإذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعة ساعتين تقريبا إلا آه ساعة ونصفة زيادة نعم